ا ل م ر ا ق ب ة ا ل باب الخامس مقالات المنجيه ا ل م ر ا ق ب ة و المحاسبه حدثنا فيها في ه ا ف يوم ي سابق لا وصلنا في ا ل ت ن به ي ا ل ث ا ل ث ت ق ر ي ب ا ا ل ت ن به ي الثاني قلنا في بين ا درجات ه ا م ن ق ك م ن ا ان نتعلم الى درجات ثلاث ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى ق ل ن ا درجة المقربين من أ ه ل ا ل ص د وهم ي ر ا ق ب ة ا ل ت ع ظ ي م والجلال إ لخالقهم وهو أ ن يصير القلب مستغرقا ً ب م ل ا ح ظ ة ذلك الجلال ا ل أ ك ب ر ومنكسرا ً تحت ا ل ه ي ب ة والكبرياء فلا يبقى هناك متسع إ ل ى غيره وهذه م ر ا ق ب ة ع ظ ي م ة لا يستقل بها إ ل ا ا ل آ ح ا د و ا ل أ ف ر ا د ف إ ن ه ا م ق ص و ر ة على القلوب أ م ا الجوارح ف إ ن ه ا تتعطل عن الالتفات إ ل ى المباحات صدرا ً عن المحظورات و إ ذ ا تحركت ب ا ل ط ا ع ا ت كانت ك ا ل آ ل ا ت المستعمل بها فلا تسيل تدبير في حفظها على سنن السداد ف إ ذ ا صار القلب مستغرقا ب ا ل ع ب و د ي ة صارت الجوارح ج ا ر ي ة على ج ه ة الطاعه والانقياد هذه قمه ة العبادة بما المقربين يسمى يكون ل العباده ص د ق وهي مراقبة ا ل ت ي والإجلال الإنسان لن الله يستطيع أن سبحانه وتعالى أصمد لكن إ ذ ا كان بالله يتعامل مع الجوارح ا ل ل ي ق ل ن ا ه ا قبل بالله يقوم يصلي ق و م ي مع الناس يصوم ل ع اللي ل ي ص ويصوم مع الناس ل ي ي هذا ما بالله عباده يعني لكن عندما يكون ا ل إ ن س ا ن يتعامل مع ع ظ م ة الله وجلال الله و ج ي ا ل الله لا يعصي الله لا ي أ ذ ي أ ح د لا يعني خلاص يصبح الناس كلهم آ م ن ي ن منه وهو نفسه وهو نفسه آ م ن من نفسه ل أ ن النفس الذي ا م ر ه بالسوء على ا ل إ ن س ا ن ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن تعامل مع ع ظ م ة الله وكان تعامله تلقائيا مع الله سبحانه وتعالى أ ن ت ه ى من م س أ ل ة الجوارح م ن م س أ ل ة ان ه يتعامل مع ج و ا ر ح ه ومع ا ل أ ش ي ا ء ا ل ش ك ل ي ة لا أ ب د ا ا ل آ ن يتعامل مع ا ل م ض م و ن م ع الجوهر في في الدرجة هذه ف ي المراقبه ا الاولى د ر ج ة ل أ هذه د ر ج ة ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين والله ونادرا من يصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة يعني ليس كل الناس الا احد من الناس ا ليصل ل ي إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة م ر ا ق ب ة الصديقين و ل المقربين مراقبة الصديقين ى درجة مراقبة و هؤلاء هم الذين غلب عليهم يقين الاطلاع من الله عز وجل على بواطنهم وظواهرهم ولكن لم تدهشهم م ل ا ح ظ ة الجلال ف ا ل ب ق ي ة قلوبهم على حد الاعتدال م ت س ع ة لالتفات ل إ ل ى ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ع م ا ل إ ل ا أ ن ه ا لا تخلو مع م ر ث ة ا ل أ ع م ا ل عن ا ل م ر ا ق ب ة لله عز وجل خلا أ ن ه م قد غلبهم الحياه من الله تعالى فلا يقدمون ولا يحجمون إ ل ا بعد الثبات ويمتعنون عما ث ق ع فيه ا ل م ن ا ق ش ة عند الله تعالى وهؤلاء كذلك هؤلاء منهم كنا ل صديقي ن ا ل أ و ل ي ن المقربين هؤلاء أ ح د ليسوا كل الناس وقليل ماهم ان ه خلاص تعامل مع الله سبحانه وتعالى والله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكني وجدتك أ ه ل ا للعباده فحبك انت من ليصل إ ل ى هذا هذا لا يصل إ ل ى احد من الناس اللي بعده الصديقين ا هؤلاء غلب عليهم يقين الاطلاع من الله عز وجل على بواطنهم و ض و ا ه ر ه م تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك ف إ ذ ا أ ص ب ح ا ل إ ن س ا ن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ب أ ن الله سبحانه وتعالى يرى كل ص غ ي ر ة وكل ك ب ي ر ة كل ما أ ر ا د أ ن يعمل عمل استحضر تلقائيا أ ن الله يراه فان كانت م ع ط ي ه وقف و إ ن كانت طاعه مضى فاذا وصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى هذا فهم و الصدقين ل ي ش ذ ا المصدقين لان باطنه يصدق ظاهره و ظ ا ه ر ة يصدق باطنه ل ي س ل ه ظ ا ه ر ي خ ا ل ف باطنه ولا ب ا ط ن ي خ ا ل ف ظ ا ه ر نعم ولكن ل م ت ت ح ظ ة الجلال م ث ل ل ل ا أ و ي ن ا ل م ج ر ب ي ن يعني ف ا ل ب ق ي ة ق ل و ب ه م على ح د ا ل ا ع ت د ا ل م س ت س ع ة لانه ل إلى ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ عن م ا ل ي ع ي عد ا هم أ ع ا ل أ خ ر ى و ع م ا ل ف ي ا ل د ن ي ا و ع م ل و ذ ا وطاعة وعمل ج ه ا د ف ي س ب ي ل ا ل ل ه وعمل ب ح ث عن رزقه يعني أ ع م ا ل ك ث ي ر ة لكن مع هذا إ ل ا أ ن ه ا لا تخلو مع م م ر س ة ا ل أ ع م ا ل عن ا ل م ر ا ق ب ة لله عز وجل خلا أ ن ه م قد غلبهم الحياء من الله تعالى فلا يقدمون ولا يحجمون إ ل ا بعد الثبات و لا شيء ل يقدم على عمل من هذا أ ع م ا ل الدنيا إ ل ا وقد تثبت منه من هذا العمل لا يخالف ش ر ي ع ة الله سبحانه وتعالى من الحياء من الله سبحانه وتعالى ولا يحجمون إ ل ا بعد الثبات ويمتنعون عما تقع فيه ا ل م ن ا ق ش ة عند الله تعالى أ ي عمل سيؤدي إ ل ى أ ن يناقشون ه فيه عند الله سبحانه وتعالى يمتنعون عنه م خ ا ل ف ة الله ارتكاب ا ل م خ ا ز ي ارتكاب المعاصي ارتكاب هذه ب ع ي د ة كل البعد عنه هم يحاسبون أ ن ف س ه م في الحلال لا يحاسبون أ ن ف س ه م في الحرام يحاسبون أ ن ف س ه م ا ل آ ن في الحلال وهم لازالوا في الحلال إ ذ ا كان هذا الحلال فيه شبهه او فيه كذا أ و فيه كذا يرتدعوا حتى لا يكون هناك نقاش ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ل ث ة مراقبتها للصلاح وهؤلاء لا يخلون أ ن ف س ه م عن ا ل م ر ا ق ب ة لكنها تكون ت ا ر ة بعد ت ا ر ة على مراحل ووقت ا ً بعد وقت فالاغلب على أ ح و ا ل ه م ملابسه ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة لكنهم لا يخلون قلوبهم عن الالتفات إ ل ى الله تعالى و ا ل م ر ا ق ب ة لجلاله وهكذا تختلف مراتب الخلق ف يجب ان ي م ر ا ق ب ة الله تعالى و م ن ك ا ن في هذه الحاله ة ف إ ن م ح ت ا ج إلى م ر ا ق ب ة الله تعالى في جميع حركاته و س ك ن ا ت ه و خ ط ر ا ت ه وللها فتحت لك و ل ك و د م ر ا ل ع ا ت ه ويكون م ر ا ج ع ا ا ة ل د ن ي ا في أ ع م ا ل ا ل د ن ي ا لابد أن ي س ت ح ض ر م ر ا ق ب ة ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى من ك ل ما ع م ل ك م ا س ج ع ا قلنا ه و ي غ ر و ة م غ ل ق ة أو في د ا خ ل ب ي ض ة أو في د ا خ ل مكان ا ف ل ي ع ل من ا ل ل ه سبحانه وتعالى يراقب ف ي كل صغيرة و ف ي ك ل كبير ة اتم ل به ا ل ث ا ل ث ف ي ك ي ف ي ة ا ل م ر ا ق ب ة فتاره تكون ق ب ل ا ل عمل و تاره تكون في حال العمل فهاتان حالته هذا ا ل آ ن ك ي ف ي ة ا ل م ر ا ق ب ة عرفنا ا ل م ر ا ق ب ة كان م ل ة الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى ف ي س ر ه و علا ن ي ت ه و كل عمل له يثق ثقه ت ا م ة أ ن الله ي ر ى فعندما ا ل إ ن س ا ن يستحضر يا أخي قلنا عندما ا ل إ ن س ا ن يستحضر أنه معه جندي جنبه ولا عسكري في المباحث ولا في ا ل ش ر ط ة ولا في المرور له قاطع إ ش ا ر ة مرور إ ذ ا كان ع ن د ه واحد من المرور ولا شاف س ي ا ر ة المرور و ا ك ف ة هناك وقف ب أ د ب واحترام و إ ن شاف س ي ا ر ة ا ل ش ر ط ة أدب و إ ذ ا شاف واحد في مكانه ق ا ئ د منه ي س ج ل عليه و ل او لا فكيف بمن لا تخفى عليه خ ا ف ي ة يعني م ر ا ق ب ة د ق ي ق ة ف ا ل إ ن س ا ن هنا ا ل آ ن ي ب د أ في ك ي ف ي ة هذه ا ل م ر ا ق ب ة ف ت ا ر ة تكون قبل العمل وهذه ق م ة ا ل س ع ا د ة حقيقه و ج م ة ا ل إ خ ل ا ق و ج م ة ا ل إ ي م ا ن و ج م ة التعامل مع الله سبحانه وتعالى إ ذ ا كانت ق ب ل ا ل م ر ا ق ب ة ق ب ل ف هذا ما يحتاج أنه ي د خ ل إ ل ى شيء يندم عليه ا ل ح ا ل ة ا ل ل ه لي ق ب ل ا ل عمل ما يكونوا جبل عمل ف ل ي ن ظ ر العمل ا ما ظ هو ر له ت ح ر ك من أ ج ل ه خ ا ط ر ة و غ ي ر في نفسه أ ه و لله تعالى خ ا ص ة أ و هو في متابعه ه و النفس و م و ا ف ق ة الشيطان ف إ ن كان لله أنظار و ع ا ج ل في فعله يعني يراقب نفسه ولن قبل العمل أ ن ا أ ب غ ى أ س و ي شيء أ ب غ ى أ ب ن ي عماره او أ ب غ ى أ ن ي أ س و ي لي أ ي عمل ف أ ب د أ ب ا ل م ر ا ق ب ة المراقبه انا بمعنى إ ي ش اني أ س ت ح س ن هل هذا العمل لله هل ه و ن ا أهل الله؟ هل فيه قرب إ ل ى الله ام لا ي م ا ر ة ب ان ي ك و أ نفسي الأمارة بالسوء او أن يقول اني و ا لا ل ه اقول اني ك ا ر أ و أني أ ك و ن أ ك ث ر من ا ل آ خ ر ي ن أ و اكثر على ا ل آ خ ر ي ن أ و أ ب ان الشيطان يلعب علي أ ن ا هذا جاري و أ ن ا أبغى هذه اقول م ه ان ي أ ف ك ر في الطريق الذي يمشي معه مثلاً أ و خ ل ن ي أ ن ابني أ ل بيت فوق ب ي ت ه أ و خ ل ن ي ص ا ح ب ا ل د كان ذا ا لي ل ج ن ب ي أ ح ر ق ب ش ك ا ل و أ ن ا مانا شغل خ ل ن ي أ س و ي ل ه في امبر ا ل إ ن س ا ن ي ر ا ق ب ق ب ل العمل هذا ا ل م ر ا ق ب ة ق ب ل ا ل عمل ويقيم هاو ه وزيكو و ا ت ا ك ن س ا ن ي س ت ط ي ع أ ن يقيم و ك ل إ ن سني ا ع ر ف ل ن هذا العمل ص ح أو خط م ا ب ا ل ل ه ي ا أ ن ه ي ط ا ع نفسه ا لما أ ر ه ب ا ل س و ء ويسترق هو اياها ويقول ي الله خ ل ن ا ن ك م ل هذا العمل يعني مثلا انت معك ابنت تقول له ذاك ويعي إ ذ ا كان يعي ليش يعي إ ذ ا كان هو ملتزم هذه فيها ط ا ع ة لله و ط ا ع ة لوالده ولا ط ا ع ة ل و ا ل د ه ولا هذا في أبسط ا ل أ ش ي ا ء مثلا الابن مع أ ب و ه أ و ا ل إ ن س ا ن في بيت الله في المسجد في السوق في كل مكان إ ذ ا استطاع أ ن يضع ا ل م ر ا ق ب ة قبل العمل فهو السعاده و إ ن لم يستطع ان ي ك ا ن ض ح ي ة فهي و ل ل أ س ف سيكون ض ح ي ة إ ذ ا ما يكون قبل العمل فليمضغ العمل ا ما ظهر له وتحرك من أ ج ل ا خ ا ط ر ه ووقع في نفسه أ هو لله تعالى خ ا ص ة أ و هو في متابعه ت النفس و م و ا ف ق ة الشيطان ف إ ن كان لله أ م ض ا ه وعاجل في فعله و إ ن كان لغير الله تعالى استحى من الله و انكف عنه ولازم نفسه على رغبته فيه و همته به و ميل إ ل ي ه و عرف نفسه سوء فعلها و سعيها في فضيحتها و إ ن ه ا ع د و ة نفسها وهذا إ ن م ا يكون في ب د ا ي ة ا ل أ م ر وفي الحديث أ ن ه ينشر للعبد أ و ينشر للعبد في كل ح ر ك ة ثلاث ة دواوين الديوان ا ل أ و ل لما والثاني كيف والثالث لمن ف ق و ل ه لما أ ر ا د ما الداعي لك إ ل ى فعله هذه ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ س ئ ل ة يجب أ ن ا ل إ ن س ا ن يستحضرها قبل أ ن يقدم على الفعل السؤال ا ل أ و ل لما تفعل هذا لما هذا الفعل لما ترتكب هذا الفعل ل م ا تندم على هذا الفعل السؤال الثاني كيف أ ر ا د بعلم أ و بجهل وقوله لمن أ ر اراد د أ الله أ و لغيره وهو سؤال ا ل إ خ ل ا ق إ ذ ن الاول لما لما هذا الفعل ل ح ا ج ة أ م لكبر أ م ل غ ف ر ت ة أ م لغرور أ م يعني لما الثاني كيف يعني هل, هل هذا العمل اللي أ ق د م ت عليه بعلم وتروي أ م بجهل الثالث لمن هل هذا العمل لله أ م لغير الله وهذا هو الاسم إ ذ ن هذه الحاله الاولى ل ل م ر ا ق ب ة قبل الفعل قبل ا ل إ ق د ا م على الفعل ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ما يكون في حال العمل وذلك يكون في تفبد أ ح و ا ل العمل ليقضي ح ق الله فيه ويحسن ا ل ن ي ة في إ ت م ا م ه واكمال صورته وخلوص القصه حتى يكون مرضيا لله تعالى في كل أ ف ع ا ل ه ف إ ن افعال العبد لا يخلو حالها اما ان يكون ط ا ع ة أ و م ع ص ي ة او مباحا ف إ ن كان في م ع ص ي ة ر ا ق ب الله تعالى في ا ل ن ك ث ا ف عنها و إ ن كان في ط ا ع ة ر ا ق ب الله في ا ل إ خ ل ا م و ا ل إ ك م ا ل لها و إ ن كان مباحا ف م ر ا ق ب ت ه ا ل م ر ا ع ا ة ا ل أ د ب و ت ا د ي ة الشكر لله تعالى إ ذ ن ه ذ ا ا ل ح ا ل ل ة ا ث ا ن ي ة في حال الامل م ر ا ق ب ت الامل نفط هل هذا ا ل ع م ل الذي أ ن ا قد خ ل ا ص أ ن ا ممكن من الوالين اللي رغبوا جبل لكن لا جدني في حال الامل ف في حال الامل ا ل م ر ا ق ب ة هل هذا العمل صحيح فلا س ت م ر فيه ب إ خ ل ا ص ر ح م الله أ م ر ان عمل ا عملا ف أ ت ق ن ه فاقدني في العمل إ ذ ا كان ع م ل ج ي د ف أ ت ق ن هذا العمل و إ ن كان عمل س ي ء أ ن ك ف ي عنه و أ ت ر ك ه المقام الثاني في ا ل م ح ا س ب ة اعلم يعني ا ل آ ن انتهينا من المراقبه كنا ا ش أ د و ا ت ا ل م ر ا ق ب ة و أ ن و ا ع ا ل م ر ا ق ب ة و ك ي ف ي ة ا ل م ر ا ق ب ة ا ل آ ن في ا ل م ح ا س ب ة اعلم ان ا ل م ح ا س ب ة هي م ط ا ل ع ة القلب و إ ع م ا ل اللسان و إ ع م ا ل الجوارح فلو رمى العبد في كل م ع ص ي ة يحدثها حجرا في داره م د ة قريبه من عمره ل م ت ل ا ت الدار ولكنه يتساهل في حفظ ذلك والملكان يحفظانه كما قال تعالى أ ح ص ا ه الله ونسوه يعني ج م ي ل ة و إ ن ا ل إ ن س ا ن كلما ارتكب م ع ص ي ة جاب له ح ج ر وحطه ا في البيت وكلما ارتكب له م ع ص ي ة حطه ا في ذ البيت ا احتاج الى شيء ولولا ثلاثه شيء ولحمله لكم جلاب يخرجوا هذه ا ل ح ج ا ر من البيت ولذلك يعني ا ل إ ن س ا ن يراقب الله سبحانه وتعالى ويستغفر حتى يمسح ك ل ما جاء ب من معاصي و ق ا ل ا س ت غ ف ر الله العظيم واتبعها ب س ج م سحت ما قبلهم احصاه الله ونسوه وحكى وحكي عن بعض ا ل ح ك م ا ء المراغبين ي أ ح و ا ل ه م أ ن ه حسب عمره ش ا ف كم عمره ف إ ذ ا هو اذن ستين س ن ة فحسب أ ي ا م ه ا ف إ ذ ا هي أ ح د وعشرون أ ل ف يوم و خ م س م ا ئ ة و خ م س م ا ئ ة يوم فصرخ ب أ ع ل ى صوته وقال يا ويلتى أ ل ق ى الله ب أ ح د وعشرين أ ل ف و خ م س م ا ئ ة ذنب كيف يعني ما حسب لها في كل يوم ل ا ذنب واحد ذنب واحد في كل يوم وفي كل يوم عشره الاف ذنب فخر مغشيا عليه ف إ ذ ا هو ميت هذه ا ل م ح ا س ب ة نحن ا ل آ ن فالمحاسب ي ة حاسب نفسه لكن مراقبه و ا ل آ ن محاسب حسب أ ي ا م عمرك كمهم فوجدها هذه ا ل أ ي ا م فنظر واذا إ كان في كل يوم بس مع فيها واحده ولكن المعصيه تتضاعف مع غيرها وفي كل إ ف ا نعم فصرخ ب أ ع ل ى صوته وقال يا ويلتى القى الله ب أ ح د وعشرين أ ل فسمعوا و خ م ا ئ ة دم يوم كيف كل وفي ش ر ة آلاف هاتفا يقول يا لك ركضه الى الفردوس ا ل أ ع ل ى فهكذا تكون م ح ا س ب ة أ ه ل الحزم ل أ ن ف س ه م ف إ ذ ا عرفت هذا ف ن ذ ك ر فضل ا ل م ح ا س ب ة ثم نذكر م ع ا ق ب ة النفس على تكسيرها ثم نذكر توبيخ النفس وعناءها فهذه اضاحات ث ل ا ث ة نفصلها ب م ع ولكن ن ة ا ل تعالى لها ه ر ض إلى الفردوس ل أ ه ا اعترف بذنوبة وخاف بذنوبة من لن ل ه س ب ح ا ه و ت ع ا ل ى و م ن شدة خ و ف ه ان م الله سبحانه وتعالى هو ان يكون لك موسى ا إ و ل ل فإلى ل ه ا ج ن ة ا لن إ ض تتعلم ل ان الله سبحانه ل ا وتعالى ومن شدة ثوبته كانت موتته. فإذا هو ان يكون ا لك موسى فهذه إ ش ا ر ة إ ل ى ا ل م ح ا س ب ة على ما مضى من ا ل أ ع م ا ل وقال تعالى أ ن تبدوا ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه ب ح ا س ب ك م به الله لا ي و مجال للكذب م ا ف ي و مجال ل ل إ س ت ه ز ا ء و م ا فيه مجال للرياء ولا فيه مجال يعني لاحد داري أ و أ ب د ا مثلا معظم اخفاء العمل هذا كله أ م ا م الله سبحانه وتعالى و أ ق و ل ان هذه ا ل آ ي ة أ ع ظ م آ ي ة في ا ل م و ا خ د ة ولما نزلت ا ل آ ي ة بكى عبد الله بن عمر فقال له ابن عباس يرحم الله بعد الرحمن إ ن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها يعني لماذا هذا البكاء وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ينبغي أ ن يكون للعبد ثلاث ساعات س ا ع ة يحاسب ف ي ه ا نفسه و س ا ع ة يخلو ب أ ه ل ه وسعى بقوسه وقال س ع يلهو ب و وذرته و س ه ق صلى الله عليه وآله وسلم إ ن ي لا اتوب إ ل ى الله في اليوم م ئ ة مره ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه و ل الله ر س و ل الله وفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر ومع هذا يقول إ ن ي أ ت و ب في اليوم و ا ل ل ي ل ة م ئ ة م ر ة إ ن ي لا اتوب إ ل ى الله في اليوم م ئ ة م ر ة و إ ن م ا تكون ا ل ت و ب ة ل أ ج ل م ح ا س ب ة النفس على الذنوب قال الله تعالى إ ن الذين اتقوا س إ ذ اذا مسهم طائف إ مسهم طائف من, من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم م س ل و ا يعني هذه ا ل آ ي ة إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن تدبرها تدبر نفسه وعرف نفسه إ ن الذين آ م ن و ا إ ذ ا مسهم طائف من الشيطان خرجوا عن ا ل إ ي م ا ن خرجوا عن ا ل ا س ت ق ا م ة لعب عليهم الشيطان تمكن منهم إ ب ل ي س لكنهم يتذكروا يعني يعود إ ل ى نفسه يعود إ ل ى رشد ه يعود إ ل ى الله سبحانه وتعالى إ ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ان إ الله ذ ي يرى ان يرى ان يرى ان يرى ا هموا يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ا و ي ق و ل م ا ذ ا ا عملت ل ي و م يحاسب رجله ماذا عملت اليوم هذا يحاسب يده هذا يحاسب اذنه هذا يحاسب, يحاسب نفسه ظ ر ه هذا يحاسب ن وعن عمر انه كان يضرب قدمه بالد... بالدره و بالدره ويقول ماذا عملت اليوم وعن بعض الزهاد انه قال لا يكون العبد من ا ل م س ت ق ي م حتى يحاسب نفسه اشد من م ح ا س ب ة الشريك لشريكه كم بعت اليوم كم اشتريت اليوم كم دخلنا اليوم كم خرجنا اليوم ل ه شليت ليه؟ يقول واحد شديد ف إ ذ ا يحاسب نفسه أ ش د من ذلك أ ش د من م ح ا س ب ة الشريك ل ل ش ر ك ة والشريكان يتحاسبان بعد العمل وفي حديث أ ب ي ط ل ح ة أ ن ه لما شغله الطائر في صلاته فتدبر شغله فجعل حائط ا ص د ق ه لله تعالى ندما ورجاء للعوض مما فاته يعني يشتغل يشوفها في أثناء كان بستان الصلاة الطائر الحائط الحائطة حق الحائط عظيم فيه من الزروع والنخل ا وكذا وكذا ف ل م يرى له ت و ب ة إ ل ا أ ن يجعل هذا البستان كله لله ل أ ن ه شغله وين الناس وين ا ل خ ا ل ح ل ه وحمايت راجل من يوم تحدثنا إ ل ى ذلك ما شغله شيء نعم وفي حديث ابي ط ا ل ح أ ن ه لما شغله الطائر في صلاته فتدبر شغله فجعل حائط ا ل ص د ق لله تعالى ندما ورجاء للعوض م ما فاته وفي حديث ابن سلام أ ن ه حمل حزمه من حطب فقيل له يا أ ب ا يوسف قد كان في, بيتك في, بيتك أو قد كان في بنيك ي ت ك ك وقد ف ب ن ي وغلمانك ما يكفيك لو أ ن ك خليت أ ح د من أ و ل ا د ك أ و من غلمانك ب يكفوك وكذا ك ي بهذه الحطب ز م ة ا ل ح التي على ظهرك فقال أ ر د ت أ ن أ ج ر ب قلبي هل, ينك... هل ينكره وقال الحسن المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله تعالى يعني ق ا ل أ ب غ ى احاسب نفسي هل ب سيتكاثر ذي اذا تكاثر فهذا معنى الغرور ي ع ن ي أني شايف نفسي إني م ا يجب ان يخدمي وكذا وكذا لكن ا ل إ ن س ا ن كرسل الله خاتم عليه وعلى ا ل ي السوق ولا شيش الاحد يخدمه هذا ق ا ل حقي و أ ن ا أ و ل ا د ه أ ن ا ا ل ل ي ب ق ك ل ه ا اذا ما ع ل و ا ح د شيء و او لا شيء جاء واحد من باب الاحترام وياخذ ب ل حجي و أ ن ا ا ل ل ي أ و ل ا د حجي ل أ ن ه ا من تواضع من كثر إ ن س ا ن يكسر نفس ش ه و ة النفس في الارتفاع وفي ا ل ر ج ي وفي كذا وياقدرها ا ل أ ي ا م ب أ س ه ل ا ل أ ش ي ا ء وكثرها ب أ س ه ل ا ل أ ش ي ا ء جيت بعضهم إ ل ى ب ق ا ل ة ولا شيء لهم لا باخذها ي واحد ف ا ي ن ق ا ل ه ذ ا س ي ئ ه ويمشي هو العامل ولا معها خبز بريال خبز ولا شيء ه ذ ا ه وصله و أ ن ا م ا ش ما ادري إ ي ش يعني ان وصلوا بعض الناس في في ج تجاوز نعم وقال الحسن المؤمن جوام على ن ف س ه يحسب ا ه ا ل ل ه تعالى و إ ن م ا خ ف ا ل حساب على جو من حسب و ا أ ن ف س ه م في الدنيا و إ ن م ا ش ق ا ل حساب على جو من احد و هذا ا ل أ م ر من غير محسن ا ح ض ر ا ل خف الحساب ع ل ي ه م ل أ نحسب ه م ا و ا أ ن ف س ه م ق ب ل ي ح ا س ب ولذا جال حسب ا و ا أ ن ف ه و م ق ب ل أنت حسب ا فمن حسب ا نفسه في الدنيا سهل ع ل ي ه ا ل آ خ ر الحساب ومن ترك حجم تفاعل أن حتى ن ا ل غ ا ل ة و ل ا ت عملا ا ه أ نعشا ت م وقام يسجل ع ل ي ه وانت تاخر في الحساب ما تدفع الان ت ر ا ك م ا صعب انك تسدد لكن إ ذ ا أ ن ت ن ه ا ي ة كل شهر او ن ه ا ي ة ا ل أ س ب و ع سهله فكذلك ا ل أ ع م ا ل ا ل س ي ئ ة إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن لم يحاسب نفسه في الدنيا تقول عليها ل ح س ا ب يوم ا ل ق ي ا م وقال أ ن ا س بن مالك سمعت عمر بن الخطاب وقد خرجت معه حتى دخل حائطا يعني بستان فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في الحائط عمر بن الخطاب أ م ي ر المؤمنين بخم بخم والله لتتقين ا الله أ و لا يحذبنك كانه يستهزئ بنفسه ي ض ح ك مع نفسه يعني يحاسب نفسه عمر بن الخطاب الله الله و أ م ي ر المؤمنين الله الله والله لتحاسبن ا ولتتقين ا الله او لا تحاسبن حسابا عسيرا كذا ا ل إ ن س ا ن يحاسب نفسه ل ا ن بن فلان و إ ذ ا هو فلان بن فلان واذا هو الامير و إ ذ ا هو الزعيم واذا هو ان لم يحاسب نفسه اتى إ ل ى يوم لا مكان فيه ل ه ذ ه المناصب وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه أ ل س ت ص ا ح ب ة كذا أ ل س ت ص ا ح ب ة كذا ثم ز م ه ا ثم خطمها ثم ز م ه ا كتاب الله وهذا من معاتب النفس كما ترى والله أ ع ل م ولكن س ت ا ي أ م ر ت ن ي بارتكاب ه في ا ل ا أ ل د ا ن ي ب أ ن أعمل ك ذ ا ا س ت التي ب س و ف ع ل ي أن أ ف ع ل كذا ي ع ن نفسه ي يحاسب و ي ي د ن ه ا ف ي ا ل إ د ا هنا ن ن ة أ ت التي ف ع ل ت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت ثم يلجمها ويجعلها في الطريق الصحيح ا ل إ ض ا ا ح ل ث ا ن ي في ب ي ا ن م ع ا ج ا ل على ن ف س ا ل ت ي ر إ ل ى ه ن ا ونسأ الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ا ب ت ي ق و ل ك د اصبحت و ل الله وسلم ى و ر ر ك ا م ا ل ل ح م د ج ا وعلى ي ب ي ن و ل ط ا ه ر ي ن ا ل ل ه م ا غ ج ا ب ن ي و ل ر ن اصبحت واشرق د و واسر ر ن ا ع ن ا و ف ج ا وقومومنا ر ب ت ا ولكن ع ا ص ب يقوم مخرج ت ا ن ف ر من ج ا و ن ت خ ي ر ولكن ا ص ر ح م ا ل ر ا ح م ي يا ن ر ب ا ا ل ل ع م ي ن يا الله وشكنا و ش ف ي أ م راضنا ومسلمين أ ر ا ا ض ل م وعزل اسلام المسلمين وانصر, وانصر يا رام وانصروا اجن ش ي ع ت ي بمسلمي رحمه رحمه رب العالمين وصلى الله وسلم وباركت رحمه ر ح ن ه رحمه رحمه ر م ح م د وعلى آ ل ه رحمه رحمه رحمه ه ر ح م ه